إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَافَةُ أَشْهُرٌ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ